إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رب بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنه 129. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين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 وإذا تُثْلَع عليهم آياتنا بِيناتٍ قَالَ الَّذينَ لا يُرْجُونَ لِقَائَنَ أَكِبُ قُرآنٍ غَيْرِهَا ذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِنَفْسِهِ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُحَاجِلِيَ إِن إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراك به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أَسْرَعُ مكرا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 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْنِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أن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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاقتلَق به نبات الأرض مما مما يأكل الناس والأعوام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت والزينة وظن أهلها أن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 والذين كسبوا السيئات جَزَاءُ سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أُشِيَتْ وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون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 قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده قل لله يبدؤ الخلق ثم يعيده فإن لا تكفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل لله يهدي للحق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 أنتُم بريءُن مِمَّا أعملُ وأنا بريءٌ مِمَّا تعملون ومنهمَ مِن يستمعون إليك أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمَ مِنْ يَنْفُرُ إلَيْكَ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 قُلْ إِ أُرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ وَأَسِرُّوا نَدَامَتَكُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ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 فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللَّهُ أَذِنَ لكم أَمْ على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله كذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تكلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا إلا كنا عليكم شهودا إذ تُفِضُون فيه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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف مِنْ فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لَعَالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين.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 ونجنا برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء أن تبوء لقومك ما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلكم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت وَمَلَأَهُ وملأه زينة فِي في الحياة الدنيا ربنا, ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا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 حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل إلا الذي آمنت به بن إسرائيل وأنا من المسلمين قَد عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الْذِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ إِنْ فُرُوا مَا ذَابَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إلَّا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَدْرِهِمْ قل فَأُنتظِرُ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَظِّرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِن دِينِ فَلَا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 وما أنا عليكم بوكيل وَاتَّبِعْ ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين